أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غ ف ل ة معرضون ما ي أ ت ي ه م من ذكر من ربهم م ح د ة إ ل ا استمعوه وهم يلعبون لاهية ق موسوعه ا ل ن ج و ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا ه ل ه ذ ا إ ل ا بشر م ث ل ك م أفتأتون ا ل س ح ر و أ ن ت م تبصرون ق ا ل يعلم ربي ا ل ق و ل في ا ل س م ا ء و ا ل أ ر ض وهو ا ل س م ي ع ا ل ع ل ي م بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر ف ل ي أ ت ن ا فلياتنا ب ا ي ة كما أ ر س ل ا ل أ و ل و ن ما آ م ن ت قبلهم من ق ر ي ة أ ه ل ك ن ا ه ا أ ف ه م يؤمنون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 أ ف ل ا تعقلون وكم قصمنا من ق ر ي ة كانت ظ ا ل م ة و أ ن ش ا ن ا بعدها قوما اخرين فلما أ ح س و ا ب أ س ن ا إ ذ ا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إ ل ى ما أ ث ر ف ت م فيه ومساكنكم, ومساكنكم لعلكم ت س أ ل و ن قالوا يا ويلنا إ ن ا كنا ظالمين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 قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أ ر س ل ن ا من قبلك من رسول الا, إلا نوحي اليه أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا أ ن ا فاعبدون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 ولا يشفعون إ ل ا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم اني إ ل ه من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آ ي ا ت ه ا معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك القلد ا ف إ ن مت فهم الخالدون كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه و إ ل ي ن ا ترجعون واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك إ ل ا هزوا اهذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الانسان من عجل ساريكم آ ي ا ت ي فلا تستعجلون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 فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا, ما كانوا به يستهزئون قل من يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أ م لهم آ ل ه ة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أ ن ف س ه م ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى, حتى طال عليهم العمر أ ف ل ا يرون أ ن ا ن أ ت ي ا ل أ ر ض ننقصها من أ ط ر ا ف ه ا أ ف ه م الغالبون قل إ ن م ا أ ن ذ ر ك م بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إ ذ ا ما ينذرون ولئن مستهم ن ف ح ة من عذاب ربك ليقولن, ليقولن يا ويلنا إ ن ا كنا ظالمين ونضع الموازين ا ل ق ص ط ليوم ا ل ق ي ا م ة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد اتينا موسى وهاونا الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا آ ب ا ء ن ا لها عابدين قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات و ا ل أ ر ض الذي فطرهن و أ ن ا على ذلكم ن الشاهدين وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم إ ل ي ه يرجعون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 ونجيناه ولوطا الى ا ل أ ر ض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أ ئ م ه يهدون ب أ م ر ن ا و أ و ح ي ن ا إ ل ي ه م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 وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه ص ن ع ة لبوس لكم لتحصنكم من ب أ س ك م فهل أ ن ت م شاكرون ولسليمان الريح ع ا ص ف ة تجري ب أ م ر ه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 و ذ ك ر ى ل ل ع ا ب د ي ن و إ س م ا ع ي ل وإدريس و ذ ل ع ل ك ل م ن ا ل ص ا ب ر ي ن و أ د خ ل ن ا ه م ف ي ر ح م ت ن ا إ ن ه م من ا ل ص ا ل ح ي ن وذنون إذ ذ ه ب م غ ا فظن أن ل ن نقدر عليه ف ن ا د ى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 وزكريا إ ذ نادى ربه رب لا تذرني فردا و أ ن ت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت ثرجها فنفقنا فيها, فيها من روحنا وجعلناها وابنها آ ي ه للعالمين إن هذه أمتكم أمتكم موسوعه و أ م ر م النابلسي للعلوم الاسلاميه و اسماء الله ك ا ل ح و ن ى وحرام على ق ر ي ة أ ه ل ك ن ا ه ا أ ن ه م لا يرجعون حتى إ ذ ا فتحت ي أ ج و ج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق ف إ ذ ا هي ش ا خ ص ة أ ب ص ا ر الذين كفروا يا ويلنا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 وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إ ن الذين سبقت لهم منا ل ح س ن ى أ و ل ئ ك أ و ل ئ ك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أ ن ف س ه م خالدون لا يحزنهم الفزع ا ل أ ك ب ر وتتلقاهم ا ل م ل ا ئ ك ة وتتلقاهم ا ل م ل ا ئ ك ة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نضوي السماء كطي السجل للكتب كما ب د أ ن ا أ و ل خلق نعيده وعدا علينا إ ن ا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أ ن الارض يرثها عبادي الصالحون إ ن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين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 وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكثمون وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع إ ل ى حين قال ربحكم بالحق